إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي من منا لا يريد الفلاح من منا لا يريد النجاح من منا لا يريد النجاة إن الله تبارك وتعالى ذكر الفلاحة فقال قد أفلح من زكها وقال فأولئك هم المفلحون إن الفلاحة أمر طيب يرجوه كل مسلم يرجو النجاة من النار والدخول إلى الجنة وإن الله تبارك وتعالى قد بين السبل والطرق التي من خلالها يصل الإنسان إلى هذا الأمر ألا وهو دخول الجنة والنجاة من النار وأسباب دخول الجنة والنجاة من النار كثيرة جدا بفضل الله ومنه ورحمته وكرمه جل وعلا وسنتطرق في كلمتنا هذه إلى سبب من الأسباب الكثيرة التي تدخل الناس الجنة وتنجيهم من النار إلى سبب عظيم إلى سبب عظمه الله تبارك وتعالى وبيّن منزلته خاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين خاطب الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار بعد ماذا؟ بعدما بذلوا في سبيل الله تبارك وتعالى كل شيء بذلوا المهج بذلوا الأموال تركوا الأولاد تركوا الديار كل هذا إنما قدموه لله وفي سبيل الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وقال عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا بعد أن مدحهم الله تبارك وتعالى وبين منزلتهم وما بذلوه في سبيله جل وعلا يخاطبهم الله جل وعلا في سورة النور في سورة مدنية يقول لهم الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعد هذا كله يطالبهم الله تبارك وتعالى بالتوبة إليه. جل وعلا. ثم يعلق الله جل وعلا الفلاحة بالتوبة. وتوبوا لعلكم. فدل هذا على أنه لا فلاحة بدون توبة. لا يمكن أبدا أن يكون فلاح ولم تكن. توبة. فهما مرتبطان يتوب يفلح لا يتوب لا يفلح وقد أكد الله تبارك وتعالى هذه القضية في مكان آخر فقال جل ذكره ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون فكل من لم يكن مفلحا فهو ظالم ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون كيف يكونون ظالمين قال أهل العلم الذي لا يتوب إلى الله لا شك أنه ظالم ظلم نفسه حيث إنه لم يعرف عيبها تصر على الذنوب وتبتعد عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا ظالم لنفسه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فإن الذي لا يتوب قد دس نفسه فهو ظالم لنفسه لأنه لم يعرف عيبها وهو ظالم حيث إنه لم يعرف خطورة هذا الأمر وعاقبة أمره السيئة حيث إنه إذا مات على هذه الذنوب معرض للعقاب معرض للعذاب معرض للمهانة إذا لم يتب إلى الله تبارك وتعالى وظالم كذلك لنفسه لأنه جاهل بما يترتب على توبته والله الذي لا إله إلا هو لو يعلم التائب إلى الله تبارك وتعالى ما له عند الله تبارك وتعالى لما ترك لفظ التوبة يفارق فمه أبدا ولذلك كان سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمد ماذا يفعل وهو المعصوم وهو الذي قد قال الله له ليغثر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ومع هذا يتوب إلى الله في اليوم أكثر من مئة مرة صلى الله عليه وسلم ويحسبون له في المجلس الواحد قريبا من سبعين مرة يتوب إلى الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو من؟ وهو المعصوم وهو الذي ما من حسنة يعملها البشر ممن تابعوه إلى أن تقوم الساعة إلا وفي ميزانه صلوات ربي وسلامه عليه من سنة, سنة حسنة فله أجرها وأجر من أمل بها من أوصل لنا هذا الدين إنه محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذا يتوب إلى الله في اليوم أكثر من مئة مرة وهو من هو ونحن من نحن نعصي ونقصر وقد يمر اليوم واليومان والشهر والشهران ولم يتلفظ الواحد ب: اللهم إني توبت إليك. يدل على ماذا؟ يدل على جهلنا بقيمة هذه الكلمة خاصة إذا خرجت من قلب صادق واعن لها. نعم ظالم لأنه لا يعرف قدر هذه الكلمة قدر التوبة إلى الله تبارك وتعالى. يخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن رب العزة جل في علاه يفرح إذا تبت إليه يفرح إذا تبت إليه يفرح سبحانه وتعالى تصور أنك تصور أنك تكونين سببا في فرح الله جل وعلا فلك أن تتصور ولك أن تتصوري إذا فرح الله جل وعلا بسببك ماذا يكون لك عند الله سبحانه وتعالى ماذا يكون لك وأنت تفرح الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلوات ربي وسلامه لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كانت معه دابته في أرض انفلا في بر في خلط معه دابته عليها طعامه وشرابه فقال تحتضن ظل فانفلتت منه ثم هربت وتركت في أرض انفلا في مفازة لا يدري أين يذهب وإلى من يلجأ لا طعام ولا شراب ولا بلد قريب ماذا يفعل أدرك أنه ميت أيس من الحياة فقال بدل أن أتعب في اللحاق بها ولن ألحق أنتظر الموت في مكاني فنام تحت الشجرة ينتظر الموت تصوروا هذا الرجل في مثل هذه الحالة يرسل الله تبارك وتعالى إليه ناقته لا يراها من بعيد لا تقترب عنده فقط بل تجعل خطامها في يده وهنا لك أن تتصور ولك أن تتصوري كم يكون فرح هذا الإنسان في ذلك الوقت يقول فأمسك بها ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال كلمة الكفر اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه أخطأ من شدة الفرح نحن نقول هستر صار لا يدري ما يقول من شدة الفرح زر عقله لا يدري ماذا يقول أخطأ من شدة الفرح وعذره الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت فرح هذا الرجل الذي أوقعه في أمر أنه يقول كلاما لا يدري ما هو من شدة الفرح يقول الله يفرح أكثر إذا تبت إليه وجل وعلا عن المثل ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى ألا تريد أن تفرح الله فإذا فرحه أحبك فإذا أحبك أدخلك الجنة ونجاك من النار ورفع قدرك ورفع درجاتك عنده سبحانه وتعالى لله أشد فرحا من هذا الرجل سبحانه وتعالى جاء في مرويات بني إسرائيل أنهم أصابهم القحط فلم ينزل المطر فذهبوا إلى نبي الله موسى صلوات ربي وسلامه عليه فقالوا له يا نبي الله يا كليم الله استسق لنا ادعو الله أن يسقينا فقال نعم فخرج موسى مع بني إسرائيل يستسقون وكانوا قريبا من سبعين ألفا فخرج بهم وكان في السماء بعض سحاب فصار موسى يدعو وقد عود الله تبارك وتعالى أولياءه أنهم إذا دعوه استجاب لهم سبحانه وتعالى فدعى موسى ربه والناس يؤمنون فكان ماذا؟ فكان أن تفرق السحاب وصارت السماء صحوة فاستغرب موسى ما هكذا عوده الله سبحانه وتعالى والسغرب الذين مع موسى ما هكذا تعودوا من موسى السماء تصير صحوا لم يستجب الله دعاء كلمه فكلم موسى ربه قال ربي ما عودتني هذا عودتني إذا دعوتك أن تستجيب لي ما عودتني هذا يا رب ماذا حصل هل أدنبت هل قصرت فأوحى الله إلى موسى إن بينكم عبدا عصاني أربعين سنة وإني لن أسقيكم حتى يخرج من بين أظهركم بشؤم هذا الرجل أنا لا أسقيكم وهذا الرجل بينكم أخرجوه اطردوه، أبعدوه أسقيكم فقال موسى أنا لي بذلك الرجل من هو أعلمني إياه قال اجمعهم ونادي فيهم قل يا من عصيت الله أربعين سنة أخرج بين أظهرنا فإن الله إنما منعنا القطر بسببك فاخرج حتى يسقينا الله تبارك وتعالى قال موسى ربي أَنَّا يبلغهم صوتي. سَبْعُونَ أَلْفًا بدون مكبرات صوت أَنَّا يبلغهم صوتي. قال يا موسى عليك النداء وعلينا البلاغ أنت نادي ونحن نبلغ يصل صوتك فكلمهم موسى وقال يا بني إسرائيل إن بينكم رجلا عصى الله أربعين سنة وَإِنَّمَا مَنَعَنَا اللَّهُ الْقَطْرَ بِسَبَبِهِ فَلْيَخْرُجِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا حَتَّى يَسْقِيَنَا اللَّهِ وَلَنْ يَسْقِيَنَا اللَّهِ حَتَّى يَخْرُجِ فصار كل واحد منهم ينظر إلى الآخر لعلي لست أنا لست أنا المقصود غير المقصود كل واحد ينظر إلى الآخر وهذا الذي عصى الله أربعين سنة ويعرف نفسه أيضا فكر قال لعل غيري أيضا كذلك لست أنا الوحيد ينتظر غيره يخرج أخرج أو لا أخرج إن خرج فضيحة في الدنيا سبعون ألف يشهدون عليه أنه عصى الله أربعين سنة فضيحة ما بعدها فضيحة أخرج لا ما أخرج طيب ما أخرج ما يسقي الله يهلك الناس فتردد الرجل ثم قرر أن يخرج فنادى موسى صلوات ربي وسلامه عمرة ثانية يا من عصيت الله أربعين أخرج بين أظهرنا حتى يسقينا الله فقد منعنا القطر بسببه أخرج فصار الرجل ينظر لعل غيره يخرج فلم يخرج أحد والرجل متردد ولك أن تتصور هذا الموقف أن يفضح بين الناس بين سبعين ألف يخرج يقول عن نفسه إنه عصى الله أربعين سنة فسكت الرجل وامتنعم يا الخروج فنادى موسى الثالثة وقال يا هذا سيهلك الناس بسببك لا تكن شؤما على بني إسرائيل عندها أدخل الرجل رأسه في جبته غطى رأسه في جبته ثم ناجى الله تبارك وتعالى قال ربي عصيتك أربعين سنة وسترتني أفتفضحني اليوم؟ هل هذا يوم الفضيحة يا رب؟ أفتفضحني اليوم؟ اللهم إني تبت إليك اللهم إني تبت إليك اللهم فاسقنا ولا تفضحني بعد اليوم فصار السحاب يجتمع من كل مكان يأتي من كل مكان حتى تلبدت السماء بالغيوم ثم نزل المطر استغرب بنو إسرائيل أين الشرط تحقق المشروط ولم يتحقق الشرط استغرب موسى استغرب بنو إسرائيل لم يخرج أحد وسقاهم الله ترى هل موسى صادق فيما قال فناجى موسى ربه قال ربي سقيتنا وما خرج الرجل قال يا موسى إنما سقيتكم بالذي منعتكم به تصوروا كان عدوا لله كان عاصيا منع القطر بسببه ثم يسقون بسببه بماذا بكلمة اللهم إني تبت إليك. صار ولياً من أولياء الله تبارك وتعالى بقوله اللهم إني تبت إليك. فقال موسى صلوات ربي وسلامه عليه ربي أرني هذا الرجل في السابق كان يريد أن يراه ليطرده الآن يريد أن يراه ليضمه إليه. قال ربي أرني هذا الرجل. ترى ماذا كان الجواب من الله؟ جاء الجواب من الله لموسى صلوات ربي عليه وسلم يا موسى عصانا فسترناه أفإن تاب إلينا فضحناه الرجل الآن تاب إلى الله تبارك وتعالى أفيفضحه الله لا والله لا يفضحه الله أبدا فالذي لا يتوب إلى الله تبارك وتعالى لا يعرف قيمة التوبة لا يعرف منزلتها عند الله تبارك وتعالى. لا يعرف الله تبارك وتعالى كم سيفرح وكم سيجزي إذا تاب العبد إليه سبحانه وتعالى. وإن العبد مهما أدنى ومهما بعد عن الله تبارك وتعالى فإن مصيره إليه كل شيء كل شيء بلا استثناء. إذا خفت منه فررت منه إلا الله إذا خفت منه فررت إليه سبحانه وتعالى ولذلك يقول ففروا إلى الله ولم يقل ففروا من الله تفروا منه إليه سبحانه وتعالى فلنفر إلى الله سبحانه وتعالى ونعلن التوبة إليه جل وعلا ولن يردنا أبدا لن يردنا أبدا. تصور تصوري لو أن صبيا آذ أمه في البيت وأزعجها وأبجرها حتى قررت أن تضربه ففر منها. تلحقه تلاحقه تريد أن تضربه يفر حتى فتح باب البيت وخرج خارج البيت. لا تستطيع أن تخرج خلفه فوقفت عند الباب لو أمسكته لقطعته ولكنها لا تستطيع هرب الولد ركض ركض ركض ركض ركض حتى أمن أنه ليس خلفه أحد وقف اطمئن ارتاح فرح الآن أنه نجا ثم ماذا بدأ المساء اقترب الليل أين يذهب إلى من يلجأ أين ينام من يطعمه من يؤويه فكر قليلا فكر طويلا إلى أين إلى من لا سبيل له إلا إلى أمه لا سبيل له إلا إلى بيته والأم في أول الأمر تريد أن تضربه الآن تفتح الباب ترب أريد أن أضربه بعد ساعة بعد ساعتين بدأت الآن تشفق عليه أنا لا تريد أن تضربه الآن تريد أن تراه تريد أن تطمئن عليه بين فترة وخرى تفتح الباب الرجع لم يرجع وهو كذلك متردد أرجع إلى البيت أضرب لكن الضرب أهون لي من غيره فأخيرا قرر أن يرجع إلى البيت فرجع إلى البيت وناكنه عجز عن الدخول خوفا من أمه فوقف عنده عتبة الباب وظل هكذا حتى غلبته عيناه ونام على عتبة الباب وبينما أمه بين فترة واخرى تفتح الباب تنظر فتحت الباب فإذا ولدها نائم عند الباب تراه هل ستضربه لن تضربه لن تضربه أبد بل ستأخذه وتضمه إلى صدرها وتلثمه بقبلاتها وتقول له بنيه إن الله فطرني على محبتك وجبلني عليها فلا تكن سببا في أن أغير ما جبلني الله تبارك وتعالى عليه لا تغضيني لا تعيدها مرة ثانية لكنها لن تضربه بأي حال من الأحوال ولذلك الله تبارك وتعالى أوصل ولد بوالديه ولم يوصل والدين بالولد جعلها جبلة في الوالدين إذن قول الله تبارك وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون لأنهم يجهلون قيمة التوبة عند الله تبارك وتعالى صور لو رجعت إلى الله وتبت إليه هل يردك؟ لم يردك الله أبدا سبحانه وتعالى بل سيقبلك سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته بحسنات ماذا تريد أكثر من ذلك ماذا تريد أكثر من ذلك أن يبدل الله السيئات حسنات ذلك فضل الله يؤتيه بيشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك إن التوبة إلى الله تبارك وتعالى شيء جميل ولكن علينا أن نتنبه إلى أمور منها أن توبتنا بين توبتين من الله هذه التوبة التي تتوبها والتي تتوبينها بين توبتين من الله لا يمكن أبدا يتوب الله ثم تتوب ثم يتوب سبحانه وتعالى يتوب عليك ويهديك للتوبة فتتوب ثم يتوب عليك ويقبل التوبة سبحانه وتعالى فأنت بين توبتي الهداية والقبول يهديك إلى التوبة فتتوب فيقبل التوبة سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم تاب عليهم ليتوبوا إذن تاب عليهم أولا ثم تابوا ثم قبيلة توبتهم سبحانه وتعالى فتوبتك دائما بين توبتين من الله سبحانه وتعالى يتوب الله عليك بالهداية يهديك ليس كل أحد يوفق إلى التوبة ذلك فضل الله تاب عليك فوفقك للتوبة فتبت فقبل منك سبحانه وتعالى كذلك يجب علينا أن نتنبه إلى أن التوبة واجبة على الفور ما معنى واجبة على الفور؟ أي لا يجوز لنا أن نؤخر التوبة لأي سبب من الأسباب لا يجوز أن تؤخر التوبة فإن أخرنا التوبة فهذا ذنب آخر زلة القدم أطاع النفس الأمارة بالسوء أطاع رفقاء السوء أطاع الشيطان أصى وقع في معصية متى وقع العصر وقع الإنسان في المعصية عليه إذا انتهت هذا المعصية أن يتوب أن يبادر بالتوبة يا الله لم يتوب أخر التوبة متى تاب غدا يحتاج إلى توبتين يتوب من المعصية التي ارتكبها ويتوب من معصية ارتكبها لم يشعر بها ألا وهي تأخير التوبة تأخير التوبة معصية فلذلك يجب عليه أن يتوب من المعصية الأصلية الأولى ويتوب من المعصية المترتبة عليها ألا وهي تأخير التوبة ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب أن يعمم علمنا هذا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانية وسره يعلن التوبة العامة والله تبارك وتعالى يه أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والتوبة النصوح هي التي تعم الذنوب كلها هذا العاقل يفعل هكذا لأن الذنوب قد تعلم شيئا منها وقد تنسى بعضها خاصة الذي يكثر من الذنوب قد لا يستحضر جميع الذنوب التي وقعت منه فلذا إذا تاب يعمم وياك لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي الذي قد لا يتنبه إليه كثير من الناس قال أبو بكر فكيف السبيل كيف الخروج من هذا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم قد يقع منك شيء لا تنتبه له إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم قد يظن أنها هينا كما قال الله تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم سبحانه وتعالى لذلك على الإنسان أن يعمم في توبته ولا يخصص جزءا دون جزء لو قال قائل إذا كانت التوبة بهذه المكانة والله تبارك وتعالى يجزل العطاء للتائبين ويغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه وتعالى ما الذي يمنع الناس إذن من التوبة الأصل أن العاقلة إذا سمع مثل هذا الكلام وهذه النصوص وقيمة التوبة وفرح الله بهذه التوبة سبحانه وتعالى يقدم عليها ولا يتوانى ولا يتأخر ترى ما الذي يمنع الناس من الإقبال على هذا الأمر العظيم يمنعهم أمران نعم أمران اثنان هما اللذان يمنعان الناس من التوبة ويكونان عائقا يعقل الإنسان من التوبة أما الأمر الأول فهو احتقار الصغائر بعض الناس يفعل المعصية ثم تقول له يا فلان فعلت معصية هل ما كفرنا معصية صغيرة والذي يفعل الكبيرة كذاك يقول ما كفرنا معصية كبيرة والذي يأتيك ولا شك أن المعاصي تتفاوت فأكل الربا أشد من السرقة والقتل أشد من أكل الربا والمعاصي تتفاوت لكن ليس معنى هذا كون المعاصي تتفاوت أن الذي يفعل معصية دون الك... يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع المبيقات هل معنى أن اجتنب السبع المبيقات ونغرد في غيرها لا يجوز أبداً فاحتقار الصغائر بعض الناس يحتقر الصغيرة ما كفرنا ما سوينا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا فقال صلوات ربي وسلامه عليه إياكم ومحقرات الذنوب وفي رواية ومحقرات الذنوب التي يحتقرها الناس لا شيء بسيطة ما سوينا شيء إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثلوا محقرات الذنوب أو محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد فجاء ذابعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا حطبا عظيما أشعلوا نارهم وأنضجوا عليها خبزتهم وهكذا محقرات الذنوب إذا اجتمعت على المرء أهلكت تهلك نعم تهلك إذا اجتمعت على المرء إن الذنوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الذنوب على الذنوب على القلوب كعرض الحصير. عودا عودا. الحصير كان أعوادا متفرقة. جمعت وضمت ثم ربطت. فصار حصيرا. وإلا في الأصل فك خيوطه يرجع أعوادا متفرقة. وهكذا الذنوب. تعرض على القلوب عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء صور هذا القلب والنفرض أنه صفحة حمراء حمراء يأتي الإنسان فيعصي الله تبارك وتعالى فتكون النقطة سوداء والثانية نقطة سوداء والثالثة نقطة سوداء والرابعة نقطة سوداء نقطة سوداء نقطة سوداء نقطة سوداء, نقطة سوداء بسبب هذه المعاصي تجتمع هذه النقطة فتكون ايش؟ نقطة كبيرة سوداء ونقطة كبيرة سوداء بجانبها نقطة كبيرة سوداء ثم تلتأم نقطتان فتصير نقطة كبيرة ككرة الثلج وهكذا تكبر تكبر تكبر حتى تحيط بالقلب كله من كل جوانبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأيما قلب أشربها قبلها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هذا الكوز مجخي الآن مهما تضع فيه يسقط كالكوز مجخيا كالكأس مجخيا مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا هكذا يكون القلب العياذ بالله أسود مرباد وصخ كالكوز مجخية هذا قلب قال وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات ولا بماذا بالصقائر التي يحتقرها الناس لأن الصغيرة تجر إلى كبيرة والكبيرة تجر إلى الكفر وإذا قالوا المعاصي بريد الكفر المعاصي بريد الكفر كلنا الآن قلوبنا فيها نقط سوداء كل ابن آدم خطاء فكلنا عندنا نقط سوداء وعندنا نقط بيضاء منها هذا الجلوس هذه نقطة بيضاء صلاتنا نقطة بيضاء صدقاتنا نقطة بيضاء طاعاتنا نقط بيضاء ومعاصينا نقط سوداء والسعيد من كثرت نقاطه البيضاء وخفت نقاطه السوداء. فما رأيك لو جاء بالصحيفة هذه السوداء وقال الرجل: اللهم إني تبت إليك. تلغى ويعطى صفحة جديدة بيضاء. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاحتقار الصغائر. هو الذي أهلك كثيرا من الناس يحتقر الصغار وقد قيل لا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب، فقد هد قدما عرش بالقيس هدهد وخرب حفر الفأر سد مآربي تنسى لا يحتقر الصغيرة لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وإن القلوب السوداء من نقط سوداء بدأت فإذا أول أمر احتقار الصغائر أن الناس يحتقرون الصغائر ولا يهتمون لها ولا يبالون وكأنه ما صنع شيئا ولا يدري هذا المسكين أن هذا بداية الطريق فعليه أن يتنبه وأن يتوقف وينظر حوله إلى أين أسير هل هذا طريق النجاة أو أنه طريق الهلاك؟ عليه أن يتوب. إذا احتقار الصغار. الآفة الثانية التي تمنع الناس من التوبة إلى الله تبارك وتعالى. آفة التسويف. تسويف. لماذا لا تتب؟ غدا سأتوب. لماذا لا تتب؟ الحج وأتوب. لماذا لا تتب؟ خلص الجامعة. وأتوب لماذا لا تتوب أخلص الصفقة هذه اللي عندي وبعدين أتوب سوف أتوب سوف أتوب سوف أتوب. أجل أجل أجل سوف أتوب سوف أتوب وما يدري هذا المسكين أن سوف قد لا تتحقق وقد تتحقق يعني إخوة يوسف ماذا قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يسر الله لهم فعلا عاشوا إلى أن تابوا وتاب الله عليهم لكن هل وقد يتوب الناس هكذا لكن هل هذا الشيء مضمون؟ المشكلة غير مضمون المشكلة غير مضمون قد يتحقق لفلان ولا يتحقق لغيره قد يتحقق لزيد ولا يتحقق لعمر قد يتحقق لفاطمة ولا يتحقق لمريم ليس بالضرورة أن يتحقق هذا الأمر وإذا قالوا التسويف له آفتان الآفة الأولى الموت الموت كلنا بلا استثناء بلا استثناء نعرف أناسا ماتوا وهم أصغر منا سنا أو في أعمارنا الأكبر منا قليلا الموت والموت يأتي فجأة والقبر صندوق الأمل الموت فجأة يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطامي ما تدري النفس متى تموت قد يقول سأتوب بعد أسبوعه يموت غدا ما أدرك التو فهذا الموت يعكر على المؤجل يعكر عليه يقال إذا جاءك شخص وقال لك أنا سأتوب بعد سنة يجوز نقول نعم يجوز إذا ضمنت أن تعيش إلى سنة جاء رجل إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي فقال له الحجاج اطعم معي يريد أن يأكل معه فقال الرجل للحجاج دعاني من هو خير منك فغضب الحجاج قال ومن هذا الذي هو خير مني وقد دعاك قال دعاني الله للصيام. فصمت فقال الحجاج أفطر اليوم وصم غدا. أفطر اليوم وصم غدا فقال الرجل أفعل إذا ضمنت لي أن أعيش إلى غدا فقال الحجاج أما هذه فلا نعم أما هذه فلا ما يدري الإنسان متى يموت لا أحد يعلم ذلك إذن الآفة الأولى للتسويف الموت الآفة الثانية وهي آفة خطيرة جدا ألا وهي إلف المعصية أن يحب المعصية يألف المعصية بعد ذلك لا يستطيع أن يغادرها أنا كنت أسمع وما زلت أسمع الذين يدخنون الزقاير ماذا يقولون نقول أولها دلع وآخرها ولع هكذا نسمع منهم وإذا تأتي بعضهم تقول له أقلع يقول والله لا أستطيع يقول لا أستطيع وقد يكون صادقا لأن قلبه قد ألفها فيقول لا فعلا لا يستطيع قد يكون ذلك لأنه ألف هذا الأمر شخص أعرفه قال لي لا أريد فتوى أن تقول إن الدخان حرام أنا ما أريد فتوى أنا أقول لك الدخان حرام وهو مدخن أنا لا أحتاج إلى فتوى أنا أحتاج إلى دعوة أدعو الله لي يقول أتركها في اليوم أربع مرات ثم أعود إليها إلف المعصية إذا ألف الإنسان المعصية إذا رضي القلب بالمعصية قد لا يستطيع أن يفارقها لا يستطيع لماذا؟ لأن المعصية تقوى وهو يضعف إذا كان الآن يستطيع أن يفكر. بالإقلاع عن هذه المعصية فقد يكون غدا حتى التفكير لا يستطيعه لأن الأمر أكبر منه لا يستطيع ذلك يضربون مثلا على هذا أن رجلا جاء إلى شجرة ليقلعها وهو في عنفوان قوته ثم قال آتيها غدا فأجل فلما جاء من الغد قال آتيها بعد أسبوع جاء بعد أسبوع قال آتيها بعد شهر جاءها بعد شهر قال آتيها بعد سنة وبدأ إيش يؤجل يؤجل، هو الآن قواه بدأ تبدأ إيش تضعف والشجرة تبدأ تقوى هل سيقطعها لن يقطعها لماذا لأنها تقوى وهو يضعف وكذلك المعصية المعصية في قلوبنا كلما أجلنا كلما قويت وكلما ضعف إيماننا ولذلك لن نفلح بالتوبة يا الله تبارك إلا أن يشاء الله وليس ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى ولكن عليك أن تبادر لا يجوز لك أبدا أن تفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتاع فيه الإنسان يتساهل في هذا الأمر حتى يبلغ الأمر مده ثم بعد ذلك لا يستطيع الفكاك ويقول لا أستطيع لا أستطيع كلمات وجهها لنفسي أولاً ثم لكم ولكنّه أقول فلن تب إلى الله تبارك وتعالى ولنقرأ قول الله تبارك وتعالى مرة ثانية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون نحن مخاطبون يقول عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو أمر تؤمر به أو شيء تنهى عنه أنت مخاطب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نسأل الله لنا ولكم الفلاح والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com